كذبت قبلهم قوم نوح فكلبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربا أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 يَذْعُنُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ نُّقَعِلُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا نتبعنا واحدا نتبعه إنا إذا في ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَر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 وَلَقَدْ أَنذَرْنَا بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا مِنْ نُذُرٍ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْنُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ المذكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم برؤاء في الزبور أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسهر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر